يتعلم ما لا يشاؤهم جهله كيف يصلون كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهلهم كيف اقام محرم الله عليهم يتعلم السلام عليكم ورحمه الله, الله وبركاته صدق الله رسول العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله, وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه طلاب العلم المشاهدون الحريصون على متابعه هذه المجالس وهذه المذاكره لما نحن بصدده من الكلام على مساله من المسائل المهمه وباب من الابواب العظيمه وهو باب الزكاه فاسال الله جل وعلا ان يفتح فهومنا وان يزيد علومنا وان يجعل وان يجعل العلم نافعا لنا يوما نلقاه وان يجعله بلغه لنا لكل خير ناهيا لنا عن كل شر فيما مضى كنا في صدد المسائل على ما يتعلق بزكاه عروضي التجاره وقد اخذنا جمله منها وبين يدي الحديث اريد ان اعرض للمحه بسيطه في ثانيه او وجيزه ان الزكاه اصعب ما تكون على العبد قبل ان تخرج من عنده فاذا خرجت صارت اسهل شيء على قلبه واعز شيء على نفسه وجعل الله جل وعلا له من الانس بها والفرح ببذلها ورؤيه اثارها الدينيه والدنيويه ما لا يحصيه ولا يعرفه إلا من جغب ذلك وأسأل الله أن لا يجعل ذلك هو نهاية أجرنا أو هو تمام ما لنا في هذه الدنيا وما يدخل الله لنا في الآخرة يكون أكثر بإذنه وتوفيقه وتسديده إنه جواج كريم أيها الإخوة لا أريد أن أسألكم عند أي شيء توقفنا فإني أخشى أن تفجأوني بأنكم نسيتم وكذلك الاخوه المشاهدون لكنني اذكركم بان محل وقوفنا كان عند باب من ابواب او من امثله ما يدخله او مما تتعلق به زكاه عروض التجاره او لا تتعلق به وكنا قد وقفنا عند مسائل مهمه وهي ما يتعلق بزكاه شركات الوساطه اليس كذلك فشركات الوساطه التجاريه سواء كانت الوساطه العقاريه او ايرها او تجارات الجمله او نحوها في الاصل انها تعتمد على راس مال وتجاره تنما او تعتمد على التواصل والجهد البدني واقناع المشتري بالشراء والبائع بالبيع والتوفيق بينهما هي تتعلق بال بالثاني لا بالاول فالغالب الغالب ان شركات الوساطه تعتمد على قوتها في وثقتها لدى العملاء من التجار واهل الصناعات والبائعين والمستثمرين ونحو ذلك اليس كذلك فبقدرته على الاقناع يستطيع ان يبيع او ان يعقد صفقه قد تكون قليله بعشرات الالاف او بمئات الالاف وقد تكون بالملايين وقد تكون بما هو اكثر من ذلك وياخذ نسبه مئويه او قدرا معينا يتفقان عليه من انه للشركه الوسيطه في ذلك هذه الاموال التي تحصلها هذه التج... الت... الت... الت... الت... الت... الشركات هل تجب فيها الزكاه ف نقول هل هي نماء تجاره ومال منمى ام انها جهد ومال مستفاد فهي الاول والا الثاني الثاني هي الثاني احسنت يا علي هي الثاني يعني فيها لا تعتمد على ان ما لن بع اشتريت به بضاعه فربحت فيه شيئا اليس كذلك وانما هو يعني انت لم تبع ولم تشتري وانما توسطت بينهما فاستحققت جعلا او مالا لهذه الوساطه فبناء على ذلك من جهه من هذه الجهه لا تجب فيها زكاه لا تجب فيها زكاه ف اذا استحلققت ذلك المال او اخذته فان هذا ك المال المستفاد تبتدي حولا به جديدا ان عملت به في التجاره وابقيته في التنميه والعمل اما اذا استعملته واكلته او, أو اشتريت به بيتا فليس فيه شيء فاذا هو لا تجب من حيث وصوله اليه وانما من حيث استلامه تبتدي به حولا اذا تمت الشروط من النصاب وغير ذلك اما اذا كان لك معهم شراكه واشتراك سواء مع البائع او مع المشتري فتلك مساله اخرى لا تعتبر او لا تدخل في مسائل الوساطه ونحوها واضح يا مشايخ واضح ايها الكرام واضح ايها الاخوه المشاهدون نعم المساله اذا التي تليها وهي مساله سال عنها شفيق بين يدي خروجنا امامكم ايها الاخوه المشاهدون وهي مساله مهمه جدا وهي مسائلات ما يتعلق بزكاه الاسهم والحصص التجاريه في الشركات الكبرى وهي من اسواق المال والتطورات البيوعات والشراء عند الناس وصلت يعني اوج قوتها في هذه العصور المتاخره واختلف طريقه تعاطي الناس للتجاره والبيع والشراء ففيما مضى كان الشيء تقليديا يبيع الشيء مالا له بين يديه او يعطيه شخصا يبيعه له في مكان اخر ولا تعد ان تكون يعني يبقى من هذا تكبر او تصغر قليلا بحسب حال ذلك التاجر لكن الان ربما يكون الانسان له تجارات كثيره لا يديغ شيئا منها فيكون له مثلا حصه في هذه الشركه وله شراكه في تلك الشركه وهي تعمل بمفردها وياتيه من ريعها فكيف تجب الزكاه في مثل تلك الاحوال اولا الكلام على هذه الشركات من جهتين اولا من جهه ايش الشركه نفسها هل تجب عليها زكاه او لا تجب عليها زكاه هل تجب الزكاه على الشركه نفسها او لا تجب عليها يقول افضل تجب لماذا تجب يا افضل اذا كان المكبر قريبا منك او انا اكبر صوتك ها نعم ا كيف تقول الشركات التجاريه على الشركات التجاريه تجب الزكاه لماذا تجب الزكاه لنا في في في عروض في عروض التجاره يعني زكاه طيب هنا مساله مهمه وهو هل الشركه التجاريه مكلفه يا يلحق حتى التكاليف ويتوجه اليها خطاب الشارع لا ولو اوجبنا الشركه الزكاه على الشركه ثم اوجبناها على على المشاركين لا افضل ذلك الى ان تجب في المال الواحد زكاهان ان تجب زكاهتان او مرتان تجب مرتان او تجب مرتين فبناء على ذلك نقول الاصل تعلق الزكاه بالملاك بالشركاء في تلك الشركه واضح هذا هو الاصل اخراج بعض الشركات للمال نقول اخراجها في الحقيقه انه لا يعد ان يكون بطريق الوكاله بطريق الوكاله كان الملاك لما وكلوهم في الاتجار والبيع والشراء فكانهم ايضا وكلوهم في تحمل تبعات اخراج الزكاه وحسابها وتوزيعها ولا غير ذلك واضح يا اخوان فبناء على هذا يحتاج الى ان كل واحد له شراكه ان ينوي ايش توكيله المالك أو المدير لها أو من يلي تلك الأمور في إخراج زكاته لأن من شروط الزكاة النية ولو أخرجت الزكاة بدون نية لم تكن عبادة صحيحة ووجب إعادة إخراجها فبناء على ذلك لا بد من هذه النية إذن هذا من وجه فالأصل فالأصل تعلق الزكاه بالملاك فاذا كانت الزكاه تخرج من جهه الشركه فانما هي بطريق النيابه والوكاله عن ملاكها والمشاركين فيها واضح يا اخوان اذا لم تلي الشركه ذلك او كانوا يختلفون في احوالهم فهل تجب عليهم الزكاه او لا تجب عليهم الزكاه وكيف يحسبون الزكاه في مثل تلك الاحوال نقول ماذا تجب او لا تجب هل تجب الزكاه على الملاك في هذه الشركات مثل شركات الالبان شركات الاسمنت شركات الاغذيه شركات العقارات شركات الاسواق التجاريه وغيرها نعم شركات السفر والسياحه وان كان اكثرها لا يخلو من اشكال نعم يقول عبد الله مسعود تجب لا نقول تجب ولا نقول لا تجب اليس كذلك بل نقول ما حال تلك الشركه ما حال تلك الشركه فننظر هذه الشركه هل هي شركه ايش لا ليست ربويه هذا ليس له دخل هل هي شركه زروع وثمار هل هي شركه في بهيمه الانعام هل هي شركه في عروض التجاره هل هي شركه في الصناعه فيكون طريقتها طريقه ما ذكرنا في طريقه كيف تجب الزكاه في اصحاب الم... على اصحاب المصانع واضح فاذا افترضنا مثلا ان هذه الشركه شركه لتربيه الابل لمتخذه للذر والنسل وما حولها فتكون زكاتها على ما ذكرناه هناك واضح واذا كانت هذه الزكاه مثلا زكاه لزراعه القمح فتكون الزكاة عليهم ب... على ما ذكرنا في الحبوب والثمار وأنها تجيب العشر إن كانوا إن كانوا يسقونها بدون كلفة ونصف العشر إن كانوا يسقونها بكلفة واضح؟ آه... وهكذا إن كانت شركة لبيع العقارات شراءها وبيعها فنحسب ما عندهم من العقارات وما عندهم من كذا على ما ذكرنا في عرض التجارة وتجيب عليهم الزكاة واضح؟ وإن كانوا مثلا من من يشغلون بالتأجير فمثل ما قلنا ان المؤجرات لا تجب في اصلها وانما ما يتحصلونه من غلتها فانه يبتدئون فيه حولا واضح هذا من جهتها كشركات لكن باعتبار الان تطور كما ذكرنا انفا باعتبار تطور ال الطريقه الاعمال التجاريه والاموال وتداولها وتبادلها اختلفت بعض الاحوال فقد تكون في ان واحد لها حالين او لها حالان واضح فعلى سبيل المثال مثلا شركات الالبان اشترى كواحد اشترا 20 الف سهم وواحد اشترا مليون سهم في هذه الشركه واضح الا اصلا انها شركه البان متخذه للذري والنسل تنطبق عليها احكام ايش احكام بهيمه الانعام فان كانت لهم عروض تجاره او طريقه في عروض التجاره بيع وشراء ونحو ذلك تكون عروض تجاره لكن لو ان هي ارادها للذري والنسل والحليب ونحو ذلك لكن معهم شخص اشترى هذه الاسهم عبر ال يعني الوسطات في سوق المال والبورصات ونحوها وهو لم يرد في ذلك ما ينتج من غلتها وانما اراد في ذلك اراده بيعها فاذا هذه الشركه من حيث هي هي شركه تتعلق بها زكاه بهيمه الانع ما ليس كذلك ومن حيث هو هو اراد بها البيع والشراء يعني اراد بها عروض التجاره فنقول تكون عليه في هذه الحال زكاة عهوض اتجاهها فينظر إلى هذه الأسهم لا إلى قيمتها من حيث الأصل التي تسمى القيمة الإسمية ولا القيمة الدفترية وإنما بالقيمة السوقية فكم تساوي في السوق هذه الأسهم قالوا 120 فيحسب 120 في 20 ألف سهم أو 120 في مليون سهم ثم يؤدي الزكاة واضح يا اخوان واضح يا سهيب واضح واضح يا عبد الله نعم اذا يا اخوان الزكاه الشركات هذه تحتاج الى شيء من التفصيل نقول الزكاه في الشركات متعلقه بالملاك واخراج الشركه عن فهي بالنيابه لابد فيها من النيه هذه الشركات من حيث وجوب الزكاه عليها تختلف باختلاف حال نشاط تلك الشركه نعم ثم ان لا نقول انه قد يكون بتطور الاسواق واداره الاموال قد يكون الشركه لها نشاط والمستثمر فيها لهنيه اخرى فيختلف الحكم في الزكاه باعتبارين باعتبار الشركه وبعض ملاكها وباعتبار بعض الملاك الاخرين فهنا تكون عليهم زكاه الزروع والثمار وهذا تجب عليه زكاه عروض التجاره امثله لكم بمثال بسيط يعني لو كان مثلا عند خمسه مزرعه هم يريدون منها ايش ان يزرعوها قمح ويستصدروا منها ايش وياخذوا منها ريع ذلك لكن واحد اشتغى جزءا من هذه الاجزاء الخمسه ولم يكن قصده ان يبقى معهم لكن عرف انها عرضت بسعر رخيص فنوى بذلك ان يكون ان ينتظر ويتربص به حتى ياتي شخص ويشتريه من بسعر اغلى اذا هم هؤلاء عليهم زكاه زرع وثمار وهذا عليه زكاه عرض التجاره فكذلك مثلها هذه الشركات من اشترى هذه الاسهم وهو نوا ان يبقى حتى ياخذ من قلتها ونحو ذلك فهذا عليه زكاه نشاط الشركه وما يتبعها من احكام على مدى من تفصيلات في الابواب المتقدمه وان كان نوا بذلك البيع والشراء فنقول في مثل هذه الاحوال تجب عليه زكاه عروض التجاره عندنا مساله يا اخوان وهو ان الاصل ان لكل نوع من هذه الانواع الاموال الزكويه لان يعني تعرضنا له في الشركات فنحتاج الى التاكيد عليه الاصل ان زرع الثمار زرع الثمار اليس كذلك ان زكاه بهيمه الانعام بهيمه انعام زكاه العروض التجاره عروض التجاره لكن في بعض الاحوال قد ينتقل الحكم فمثلا شخص اشترى 100 من الابل لكن ما كان ينوي بها الذر والنسل وانما نوى بها عروض التجاره فالمشهور من مذهب الحنابلة وقول لجامع اهل العلم وان انها تجب زكاه عروض التجاره لماذا لان هذه نيته وهو باعتبار ما نوى وتعلق عرض التجارة بجميع الأموال فدخل فيها هذا ومن جهة أخرى فهو داخل في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخذ الزكاة مما نعده للبيع وهذا معدود للبيع أو لا نعم أيضا يقولون هذا هو أحظ وأنفع للفقراء فلأجل ذلك قلنا من أن الواجب فيه زكاة عروض التجاره نعم يعني هذه اهم آه جمله المسائل التي تتعلق بعروض التجاره هل بقي لديكم شيء يتعلق بذلك لان الحقيقه ايها الاخوه المشاهدون تم مسائل كثيره في عروض التجاره نحن ذكرنا اصولها وذكرنا امثله كثيره او ظاهره فيها ورائيتم كيف صعوبه تطبيق ما درسناه في الاموال الزكويه الاربعه التي هي حبوب الثمار والبهيمه الانعام وعروض التجاره والاسمان وبعض الامثله فتحتاج الى زياده اعمال ذهن لا لا عليك ان يكون عندك بعض الاشكال في بعض الصور لكن ما دام انك استوعبت الاصل فحاول ان اذا جاءت صوره من صور الزكاه ان تنظر هل تنطبق على هذا تطبق عليها الشروط ما انطبقت على هذا هل تنطبق على هذا وتنض وهكذا فاذا اشتلت عليك او وجد فيها خزان متجاذبان يمكن ان تراجع من يعينك من طلبه العلم الذين سبقوك في هذا الباب فيكون ذلك سببا لفهمك وتمام علمي يعني ليس بالضروره ان الانسان درس كتاب الان هذه الاموال الزكويه الاربعه ان يكون ف فاستوعب كل المسائل المدرجه فيها فالمسائل المدرجه فيها اشكالات وفيها معاقد وفيها وضوح في بعض الاحوال وفيها عدم وضوح في احوال اخرى نعم بقي عندنا مساله قبل ان ننتقل ان الانسان اذا ابتدى الحول وعنده تجاره ثم نقص النصاب فان الزكاه تنتهي نعم فاذا عاد وملك نصابا ابتدى حولا جديدا ومثل ذلك اذا تغيرت نيته من التجاره الى ضدها فانه ينتهي حكم الزكاه اليس كذلك لكن لو نوى من الاموال التي اعدها لاستعماله او قنيته بها التجاره قلنا انها لا تكون للتجاره الا بشرطين ان ينوي ثم يفعل يعني يكون باع هذا المال فحصل النقود فمن تحصيله لهذه النقود واراده اعاده ادارتها والعمل فيها وجوب الزكاه بقي مساله الحقيقه مهمه للغايه لعلنا ان نختم بها ان لم نتذكر مساله اخرى وهي مساله هل من لازم عروض التجاره ان تكون الاموال في ذلك معروضه يعني في بعض الاحوال بعض التجار يشتري سلعا ويريد بيعها لكن يتغبص بها الربح فلو جئت في هذا الوقت اعرف ان هذا ليس وقت بيعها فتقول عندك البضاعه هذه فلان يريد بيعها يقول لا ما اريد بيعها مثل الذين يعملون في بعض التجارات التي تتعلق بالمواسم فينتظر الموسم الذي تزدهر فيه مثل بعض السلع او العقارات التي يعني تكون في جهه لم يتوجه الناس اليها فينتظر حتى يتوجه الناس اليها مثل بعض التحف والاشياء التي فيها ندره يحتاج ينتظر حتى ياتي يطالبها فهل نقول انه عدم رغبته في البيع في الان يكون صارفا لنيته عن التجاره ومانعا من وجوب الزكاه فيها لا بلا شك ان مجرد كونه ملك هذه الاشياء اشياء بقصد اتجاه التجاره فيها فانه لا يفرق بين ان يريد بيعها الان او بعد مده ولان التجاره هي قدره وايضا يعني ما نقول التجاره هي ايش نقول مثلا يعني هي الذكاء وقدره على طريقه التصريف وقريد وطريقه الترويد ونحو ذلك فقد يكون من الحسن لهذه الاموال ولهذه السلع ان ينتظر بها وان يتربص بها فكونه تربص بها او منع بيعها في ذلك الان لا يكون مخرجا لها عن ان تكون مالا زكويا من عروض التجاره بقيه مساله ايضا مهمه وهو انه قد يكون الانسان عنده بعض السلع اتخذها للتجاره وهذه تغلب في الاشياء الكبيره او في الاشياء الكثيره لكن لما جاء يريد بيع ما باع كان يكون عنده ارض وهو ارادها للتجاره لكن لما اراد يبيعها اما صادف ركودا عند الناس او انصرافا عنها او لم يوفقه الله جل وعلا في بيعها ف بقيت سنه وسنتين وثلاث فنقول هنا تجب فيها الزكاه بلا شك لكن اخراج الزكاه اذا تعذر عليه ان يخرجها من امواله الاخرى فانه يحسبها في كل سنه لان لا, لا شقبه نقول له لا بد ان تخرج الزكاه من اذا ما كان يستطيع من الاموال الاخرى فنقول هذه الارض اذا جاءت نهايه السنه وانت حاول تبيعها من بعد كم تساوي الان قالوا 150000 نقول سجل عليك زكاة 150 ألف كم 3750 ريال سجل عليك نعم ثم السنة القادمة صارت الأرض تساوي 300 يقول ايش لكن من باعت ما جاء غاغب فيها فنقول سجل عليه زكاة 7500 ريال نعم ثم جاءت السنة الثالثة وإذا الأرض ما سويت إلا مئتين ريال ومئتين ألف فباعها في مئتين ألف فهنا نسجل خمس ألاف فيخي الزكاة الخمس ألاف وسبع ألاف وخمسمائة وثلاث ألاف وسبعمائة وخمسون وهكذا واضح يا أخوان؟ نعم هذا يعني أهم ما يمكن آه ذكره في هذا الباب وهو باب ما يتعلق بعروض التجارة يعني لا اتذكر مساله يعني نحتاج اليها او تكثر الحاجه اليها غير ما ذكرناه فان كان عند الاخوه المشاهدين او عندكم ايضا في بدايه الدرس القادم يمكن ان تذكرونا بذلك ننتقل بعد هذا الى الى زكاه الفطر وبعباره ثانيه زكاه الفطر او او بعباره ثانيه لطيفه تستجمع بها ما ذكرناه اولا زكاه الابدان كنا قد في اول لقاءاتنا قسمنا الزكاه الى قسمين زكاه للاموال والاموال اربعه هي زكاه بهيمه الانعام وزكاه الحبوب والثمار وزكاه الاثمان وزكاه عروض التجاره فهذه هذا القسم بانواعه الاربعه قد اتينا على جملته او على امات المسائل فيه والان ننتقل الى الى القسم الثاني وهو الزكاه التي تتعلق بالابدان وهي زكاه الفطر سميت زكاه الفطر زكاه او زكاه او نسبت الى الفطر نسبه للشيء الى سببه فان سبب وجوبها هو فطر الناس بعد صيامهم وتمامي شهره فدي اجل لذلك اضيفت الى سببها فهو قدر واجب يخرج عند تمام الشهر على كل مسلم يجد قوت يومه وليلته او يجد ما يحتاج اليه في ذلك الوقت او قدر زائد عن حاجته في ذلك الوقت والاصل في مشروعيتها الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فدلاله ذلك في قول الله جل وعلا ها يا صهيب قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فان جمله من المفسرين قد فسروا الايه من ان الزكاه هنا يهاد بها زكاه الفطر وان الصلاه وذكر اسم ربه فصلى هي زكاه او هي صلاه العيد فبناء على هذا اخذ اهل العلم من هذا مشروعيه زكاه الفطر من كتاب الله جل وعلا واما من السنه فالاحاديث في ذلك كثيره من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريره وغيرهم فاشهرها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على كل ذكرن او انثى حر او عبد من المسلمين فدل هذا الحديث على وجوب الزكاه في زكاهه الفطر واجماع اهل العلم منعقد عليها واجماع اهل العلم منعقد عليها وعلى مشروعيتها بل اجماع المسلمين والمسلمون يعرفونها ووجوبها ظاهر وهنا يلحظ مساله وهو ان اياد المسلمين متعلقه بشعيرتين عظيمتين فعيد الاضحى بالاضحيه وما يكون فيه من التوسعه لان توسعه الناس على انفسهم وعلى من حولهم وتظهر بذلك شعيره عظيمه من التكاتف والاجتماع والائتلاف حتى الناس الذين لا يكادون يطعمون فانهم يطعمون وينعمون ويشبعون في ذلك اليوم مهما كثره الفاقه وعم الفقر فان كل يخرج مما كان قد ادخره ويبذل ما كان قد احتبسه في بيته وي نفسه ومن حوله من المسلمين وزكاه الفطر كذلك يخرجون شيئا من اقواتهم وشيئا من طعامهم الذي يحتاجونه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اغنوهم عن المساله في ذلك اليوم يعني الفقراء لا تدعوهم في يوم فرح ويوم استبشار ان لا تزال المساله ودللها ملازم لهم حتى في ايام الله جل وعلا التي هي يوم عيد المسلمين ولقياهم واستبشارهم وفرحهم بتمام المننه والنعمه عليهم واضح يا اخوان ننتقل اولا اولا طيب اذا ذكرنا ايش اصل مشروعيتها فما حكمها ها ما حكمها من يشارك يلا استعجل حكمها واجب حكمها واجب ووجوبها من اين اخذ من دلاله من دلاله السنه من دلاله السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ذهب الى وجوبها عامه اهل العين اكثر اهل العلم على ان زكاه الفطر واجبه ان زكاه الفطر واجبه ولما لحديث ابن عمر ولتتابع او كثر توارد الادله على ذلك اذا قلنا من انها واجبه فان ذلك يتبعه على من تجب على من تجب زكاه الفطر ها الصف الاول يغلب الصف الثاني على كل مسلم ها استقال يا على كل مسلم صغيرا وكبيرا على كل صغير كل مسلم صغير او كبير من اين اخذت ذلك ها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم او ابن عمر يقول ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاع من تمر او شعير على كل ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين فالذكر والانثى يشمل الصغير والكبير وهل من شروط تشترط لوجوب الزكاه في مثل هذه الحال قال اهل العلم قال أهل العلم أن زكاة الفترة تختلف عن زكاة الأموال زكاة الأبدان تختلف عن زكاة الأموال زكاة الأموال فيه شروط لكن هنا تعلق الزكاة ليس بالأموال وإنما هو بالأبدان فبناء على ذلك تجب على كل مسلم بشرط أو بدون شرط قالوا بشرط واحد وهو أن يجد قوت يومه وليلته أن يكون قوته هذه واجدا لقته ذلك اليوم فما فاذا كان يجد ذلك وزائدا عنه فانها تجب عليه الزكاه لماذا اخذتم او من اين اخذتم هذا القيد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن المساله ذلك اليوم فاذا دل على ان من لا يكون عنده هذه القدره لا تجب عليه ان من لا يكون عنده هذه القدره له على البدل فلا تجب عليه وهو محل لاعطائها فلاجل هذا قالوا ان محلها على من او متعلق ذلك ان يجد الانسان قدرا زائدا عن نفقته اللازمه في ذلك اليوم او في اليوم والليله فبناء على هذا لو كان على الانسان دين فانه وجود الدين لا يمنع وجوب الزكاه في الفطر زكاه البدن بخلاف زكاه الاموال واضح ايضا الا في حال واحده وهو انه الان يريد ان يدفعه وهو اذا دفعه او اذا بذله في الزكاه يتعذر عليه دفعه فنقول هنا مقدم لان كانه لا يجد لا يجد شيئا زائدا عن حاجته لكن اذا كان عليه ديون معجله نحوه ذلك وهو واجب الان فلا يمنع ذلك من وجوب الزكاه عليه فاذا متعلق الحكم ان يكون ال عنده شيء زائد عن حاجته الانيه في ذلك اليوم واضح نعم فهذا اذا ما ما يتعلق بمن تلزمه ويقول اهل العلم هنا اذا قرروا انها واجبه على كل احد صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى حرا او عبدا فانهم يقولون ايش فانهم يقولون ان تعلق حكمها بمن تجب عليه النفقه فاذا كان الشخص تجب عليه النفقه لشخص اخر فيجب عليه ان يخرج عنه زكاته من اين اخذتم ذلك قالوا انه جاء في حديث ابن عمر وهو مرفوعا وايضا جاء من حديث علي روي مرفوعا عند البيهقي وابن ماجه ودار قطني اظن انه قال اخرجوا الزكاه عمن عم تمنون يعني عن من تنفقون وتعطون فدل هذا على ان تعلق الزكاه بهم واجبه فمثلا زوجة الانسان يجب عليه الانفاق عليها فوجب عليه اخراج الزكاه عنها عياله الصغار اولاده وبناته يجب عليه النفقه عليهم فيجب عليه اخراج الزكاه عنهم الوالدان اذا كانا فقيرين وهو ملزم بالنفقه عليهما اليس كذلك فكذلك يجب عليه ان يخرج الزكاه ان يخرج الزكاه عنهما واضح يا اخوان نعم هذا اذا من تلزمه ان زكاه الفطر ويتفرع على ذلك مساله وهو اذا كان الانسان قادرا اذا كان الانسان قادرا على الزكاه وتتعلق به فلا يجوز لاحد ان يخرجها عنه الا باذنه وهذا تحصل احيانا ان يكون الولد قادر ومت وعنده عمل وله تجاره او له مال يفيد اليه نعم فيتعلق الحكم به ومع ذلك يخرج عنه والده فنقول اخراج والده عنه صحيح بشرط ان يكون باذنه لان تعلقها بحكمه وكذلك العكس بالعكس فلو وجبت على شخص وجب مثلا على الزوج ان يخرج عن زوجته فالاصل اخراجه هو لكن لو اخذت الزوجه قالت اريد ان اخرج فهل يجوز عنها اخراجها عن نفسها بعضهم يقول يجوز لانها اخج على نفسها لكن الاولى ان تستاذن لماذا لان لا يكون في ذلك اشكال لان بعض اهل العلم يقول لا لا تصح عنها الا ان تكون قد استاذنت لان تعلق الحكم بالزكاه متعلق بزوجها لا بها فاذا هاتان مسالتان مهمتان في آه آه ما يتعلق بزكاه الفطر طيب بقي مسائل ايوه لا تقولون انتهينا بقي مسائل كثيره مما يتعلق بذلك على سبيل التكميل ان الجنين هل تؤخذ عنه زكاه الفطر تؤخذ عنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لمجيء ذلك عن عثمان رضي الله عنه وبعض الصحابة وبعض السلف نعم المخرج في زكاة الفطر ما هو المخرج في زكاة الفطر جاءت السنة بماذا بجعله أربعة أو خمسة أنواع صاعا من برق أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أليس كذلك نعم وجاء في بعضها أصاع من أقط الأقط ما هو الأقط هو اللبن المجفف في بعض البلاد بطريقه معينه في يسمى أقطا نعم فهنا هذه الأصناف التي جاء فيها زكاه الفطر هل زكاه الفطر متعلقه بهذه الأصناف الخمسه او انه يمكن ان يخرج من غيرها بالنظر الى لفظ الحديث هذا اذا ضم اليه غيره صاعا من طعام فوايضا ضم الى ذلك النظر الى المعنى الذي لاجله شرعت اغنوهم عن المساله ذلك اليوم فدل هذا ان تعلق الحكم انما هو ب ليس بالخمسه بحسب بل كل ما كان قوتا للبلد فاذا كان اهل ذلك البلد يتعاطون الدخن اذا كان اهل ذلك البلد يتعاطون مثلا الذره اذا كانوا يتعاطون الاغز فيكون مما يجوز او مما يتعلق حكم زكاه الفطر به لماذا كان صاعا من طعام لانه يحصل به الاقتيات ويحصل به تحصيل القوه والاشباع ونحو ذلك ولان ها داخله في قول صاعا من طعام واغنوهم عن المساله ذلك اليوم خلافا لبعض فقهاء وبعض الحنابلة الذين يقصرونها على الخمسه الانواع طيب اذا قلنا من انها انتقلنا من الخمسه الانواع الى غيرها فهل يمكن ان ننتقل من الانواع الى القيمه ان تخرج ايش دراهمه او اموالا او اوراق نقديه فماذا تقولون الحقيقه ان هذه مساله لتتوجه الى الى زكاه الاموال والى زكاه الابدان لكن يبحثها كثير من اهل العلم في زكاه الفطر على وجه الخصوص يعني بكثره ويسال عنها الناس ايضا كثيرا فنقول اولا لا بد ان يعلم ان السنه صريحه صحيحه في ان المخرجه هو من هذه الاطعمه وما ماثلها ثانيا ان من فعل ذلك فقد برئت ذمته بيقين واما القيمه فبعض اهل العلم لا يجيزها طيب لان قال قائل من ان المنفعه اكثر في القيمه فنقول حتى ولو لماذا لان المساله متعلقه بأمرين اولا انها شعيره ويحصل باخراجها على هذا النحو اعظم مما يحصل باخراجها مالا يعني لو كانت مالا ما الفرق بين سائر الصدقه بينه وبين سائر الصدقات لكن اذا كان تخرج ايش يعني برا شعيرا تجد الناس البر ينتشر والشعير ينتشر والارز ينتشر وكل يوجد عنده ما يدخر ويزيد ذلك عند الناس ويتناقلونه ويغنى الناس اثر ذلك كما نقول في الاضحيه فان اهل العلم في الاضحيه في عامتهم يقولون الاضحيه افضل من التصدق بثمنها مع ان قد يكون انفع للفقراء وللناس نعم لكن لما كان فيها اراقه الدم وفيه اظهار هذه الشعيره والتقرب الى الله بذلك فنقول مثل ذلك في زكاه الفطر ان هذا اخراج لها على هذه الحال فيكون انفع فإن أخراجه فقال به بعض الفقهاء ومن قال به الحنفية فعلى كل حال يعني لا نعنف أو نثرب على من فعل ذلك لكن السنة الصحيحة والعلل التي ذكرناها تقول أو تشير إلى الاتجاه بأن الإخراج من هذه الأطعمة أولى وأتم هذا أمر يعني ملحظ مهم يجب أن تلحظوه في أن للعبادات أسرار ومعاني خاصة يجب أن نرتفت له وأن لا ينجذب الإنسان إلى أرائه وبعض ما يرى وحتى ولو رؤيه لذلك مصلحة قريبة فقد تكون المصلحة الظاهرة كذلك لكن المصلحة العامة للناس على مر السنين والأعوام واختلاف الأزمان والأماكن هو في بقائها انا ربما يكون المصلحه للناس هل وقت او في ذلك المكان او في تلك الدوله او في بعض الدول الغربيه ونحوها حاجه الاموال وحاجتهم اليها تم لكن ما يحصل من انطفاء هذه الشعيره او انطماس العمل بها وياتي على الناس زمان يحتاجون الى ذلك اكثر الى الاصل لكنهم قد نسوا سيكون سببا لذهاب هذه الشعيرة العظيمة مع ما ذكرنا مما من المرجحات المتعلقة في ذلك الحكم فلذلك يجب يا إخوان الانتباه وتعظيم الشر بما جاء به وعدم المحاولة إلى الانتقال لمحظي الآراء أو الاتجهادات حتى ولو رؤية بعض المصالح في ظاهرها واضح يا إخوان الصاع كم قدره كأنك تريد أن أحدك يذكر يز... الصاع ما قدره هذه مساله مهمه يا اخوان اولا لابد ان يعرف ان الصاع والمد ونحوها هي وحده ميزان ومعيار للشيء بماذا بحجمه ايش وحده ميزان ومعيار للشيء بحجمه ذلك القصاء وما يوضع في هذا الاناء وقد يكون ثقيلا وقد يكون خفيفا فما ملئه يكون كذلك بخلاف الوزن الوزن هو وحده معيار الشيء بالخفه والثقل في تختلف عن المكيال الذي هو الصاع والمد ونحوه نعم فبناء على ذلك الان الصاع واعتباب الاشياء باحجامها قل في هذا الزمان تأثير استعمالات الناس للوزن فبناء على ذلك نحتاج إلى أن ننقل قدر الصاع إلى الوزن لكن هنا مسألة مهمة وهو أن هذا النقل لابد أن يكون مقيد ما تقول الصاع يساوي كيلوين ونص أو كيلوين وربع لماذا؟ لأن الأشياء هذه تختلف في نفسها يعني الأرز ربما تملأ الصاع فيكون كيلوين وربع وربما تملأ الصاع من نوع آخر من الأرز فيكون ثلاثة كيلو واضح؟ فلا بد من الاحتياط والتقييد حتى لا يغد الاشكال فيقل من البرغ المتوسط مثلا وزنه جربناه فوزنه كذا وقد يكون احيانا البرغ لازال رطبا متشبعا بالماء فيكون ثقيلا وقد يكون ناشفا فيكون خفيفا واضح يا اخوان فلذلك يعني اذا راد الناس ان ينقلوه فلينقلوا بحذر وليزيدوا حتى يحتاطوا لانفسهم ولا يدخلوا في ذني على ان يعني حساب الشيء بالصاع سهل الصاع كم هو اربعه امدات يعني اذا اخذت الشيء هكذا ثم كسكبته ثم اخذت مره ثانيه ثم سكبته وثالثه ورابعه فانه تكون قد اتيت علاماته قد اتيت علامته فعلى كل حال اذا وزنت فيجب ان تعرف والنقل وتقيده لان بعض الناس يقول الصاع قدره كذا وهذا ليس بجيد على الاطلاق لا بد ان يقيد ولا بد ان يحتاط فيه ويتنبه لذلك لان لا يحصل بذلك خلل او خطا خاصه اذا وصل الامر الى ان ينسى الكلام على الصا ويتكلم عن الوزن مباشره فان هذا يوشك ان يخفي الحكم الاصلي ويدخل في ذلك باوهام كثيره يتعلق بذلك امور كثيره فتنبوه لذلك بارك الله فيكم بقي الحقيقه جمله من مسائل الزكاه الفطر من ياخذها وكيف يعطيها وقتها والواجب والمستحب وما يتعلق بذلك لكن ارى ان الوقت تسارع بنا للنقف عند هذا الحد واسال الله ان يجعل ما ذكرناه خيرا وبركه وعلما وبرقا لنا يوما يق... يوم نلقاه وان يعيننا حتى ناتي على جمله المسائل وتفصيلاتها بما يكون نافعا مفيدا واضحا مسهلا للاخوه المنضمين في هذه الكوكبه الطيبه في طلبه العلم في هذا الصرح الشامخ بالاكاديميه العلميه المفتوحه اسال الله جل وعلا ان يوفقكم للخير وان يدرككم ان يدرك بكم العلم وان ينفع عكم به وان ينفعكم به العمل وان يوفقنا واياكم لكل هدى ان ربنا جواد كريم ان يجزى الاخوه القائمين على هذا الصرح خير الجزاء وافوا دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الا يستوي الا